قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك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 فانقضى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن اذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون اينا اشد عذابا وابقا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 وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ هُمْ أُلَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۖ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۖ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حسنا أفطال عليكم العهد. افطان عليكم العهد أَمْ اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكن حم منا اوزارا من زينه القوم ولكن حم منا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فكذلك انقصى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار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 ويسألونك عن القبال فقل ينسفها ربي نسفا فيدرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عواج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 فَسوسَ إلَْهِ الشَّيطانُ قَا يَا آدمُ هل الأأَدُُّكَ على شَجرَةٍ خلْدِ وَمُلك ل يَبِلَ فَأَكَل مِنْهَا فَبَدَت لَهُماَا سَْؤاتُهُماَا وَوطَفِق يَغْصِفَانِ عَلَْهِ مامِ وَقجننّ وَوطَفقا يَقِْفَان عَلَْ ب وَورَقِجَّ وَصَ آدمَمُ رَّ فغَواء